ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما في الآخرة من خلاق ولبئت ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أن